خلق السماوات والأرض بالحق يكوير الليل عن النهار ويكوير النهار عن الليل وسخّر الشمس والقمر وسخّر الشمس والقمر كلّه يجري لأجل مسمار ألا هو العزيز الغفور خلقتم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها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 قُل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من ثوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين جتَنَبُوا الطَّاغوَةَ أَيِّ يَعْبُدُهَا وَأَنَا بُيْلَ اللَّهِ لَهُمُ الْمُشْرَفَ فَبَشِّرْ عِبَادَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ لَأَيْكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَلَأَيْكَ هُمْ أُلُوَّ الْأَلْبَابِ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفن تُقذ مَنْ في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله نزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيج فتره ثم يهيج فتره مصفر ثم يجعله حطاما إن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 ربكم تختصون، فمن أظلم من من كذب على الله وكذب بالصدق إِذْ جَاءَهُ أليس في جهاد نبَّمَثوى لِالكَافِرِينَ، والذِّي جَاءَ بالصِّدق وصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْقُلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُمْ الْكُسْمَاء وَالْأَرْضُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُنُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ مَفْتَرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَب بِكُم مِن قَبْلَ أَن يَأْتِيكُم الْعَذَابُ بَغْتَه مِن قَبْلَ أَن يَأْتِيكُم الْعَذَابُ بَغْتَتَهُ لَا تَشْعُرُونَ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 قل أف غير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحية إليك وإلى الذين مروا قبلك لئن أشركز لا يحبط عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فعبد من الشاكرين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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عمرت وهو أعلم بما يفعلون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 وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يثنون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم